والرحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتن ويكون الدين لله فإن أنته فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 شديد العقاب